انَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمَّنُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ﴿٢٨﴾ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٩﴾ نَظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْءٌ فَأَعْرِضْ عَنْ مَا تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ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 الذين أحسنوا بالحسن، الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش، إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أشأكم من الأرض وإذ انتم اجننه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى افريت الذي تولى واعطى قليلا واكد عنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينب ب بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر واثره اذرا اخرى وان ليس للانثى سعى وأن الشعىه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى